اليوم تجذا كل نفس بما كتبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآذفة إذ الحلوم دن حناجرك ظالم ما للظالم من حنين ولا شك يطاع يا له مخايله الاعين وما تخفي السر والله يغضي بالحق هل لئن ان الله هو السميع البصير اولم يسير في الارض فينظر كيف كان عقبى الذين كانوا من قبلهم كانوا اشد منهم قوه فأخذهم الله, فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إن ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا لَنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ قَالُوا قَدْ خَرَّ أَبْنَاءُنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, معه. وَالسَّحِيُّونَ